أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم را تلك آيات الكتاب المبين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 وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِي عَعْقُوبٍ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 أرسلهم على غدير تعويالعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف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 وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاؤ أذاهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب.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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن دخس دراهم معدودة وكانوا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره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 ولقد همت به وهم بها وهم بها بِهَا الرأ برها نربيه كذلك لنصر فعنه السوء أو الفحش إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبره وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا الا ان يسجن أو عذاب اري قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه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 لا نراها في <تصفيق> ضلال مبين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 أحب إليّ مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهن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 وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما, إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم للآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب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 اجني ارباب متفرقون خير ام الله خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا, إلا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 منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع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 قالوا أطغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أم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 قال تزرعون سرع سنين ذابن فما حصدتم فذروه في صب له فذروه في صب له إلا قليلا مما تأكلون كم أن يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم يأكلن ما قدمتم إلا قليل مما تحصنون.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 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بسوء إن نفس لأمارة بالسوء إلا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 قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين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 ان الله لا به لا تاتنني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلتوا عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم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 كذلك كذنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إلا أيشأ الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل الذي علم عليم وفوق كل ذي علم وفوق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 وجدنا مكانه إننا راكب من المحسنين قال ما عاد الله قال ما عاد الله أن أخذ إلَّا ما وجدنا متَّعنا عنده إنا إذا فَلَمَّسْتِئْسُ مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقَ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقَ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتُمْ فِي وَصُفْ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 وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا علمنا وما كنا إنالغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها، وإنما لصادقون. قال بل سوّلت لكم أنفسكم عنهم، فصبر جميل، فصبر جميل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 قالوا تَالَ اللَّهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلى الله بثي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا يئس من الروح الله، إنه لا يئس من الروح الله إلا، إنه لا يئس من الروح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببطاعة مزجاء فأوفنا الكيل وتصدّق علينا إن الله يجزي المتصدّقين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 لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين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 فصلت الليل قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف إني لا أجد ريح يوسف فلو لا تفندون قالوا تَالَ الله إنك لَفي ضلالك القديم فلما فإن أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني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 ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم وجا بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء.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 توفني مسلما وانحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرصت لمؤمن وما تسالهم عليه من إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون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 أفأمنون أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة ضغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله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 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حتى إذا استيأس الرسل وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَد كُذِبُوا جَاءَهُم نَصْرُنَا جَاءَهُم نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن شَاء وَلَا نُرَدُّ بَأْسَنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصفيق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون